وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستر تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج هار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مسقلة إلى لها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم هم بالغيب وأقام الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يس لعما والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي لحياء ولا لموار